إ ذ ا ر ع ت ث ر ي ة أ ن يؤمر عليهم واحدا منهم و أ ن ي أ خ ذ له منهم ا ل ب ي ع ة للثبات على القتال ثم تكلمنا بعد ذلك على الاستعانه بالكفار فقلنا يجوز ا ل ا س ت ع ا ن ة بالكفار إ ذ ا أ م ن ت خيانتهم وبشرط أ ن ه لو انضموا إ ل ى الذين يقاتلوننا نستطيع أ ن نقاوم المجموعتين فيجب أ ن ي ك و ن بحيث لو انضموا إ ل ى ف ئ ة الكفر لا يصير المجموع يزيد عن ضعف عدد المسلمين وإمام يجهز الجيوش إما من أمواله أو من المال أو من أموال المساعدات التي يقدمها المسلمون وتكلمنا يصحوا إما الإنسان من من المال من المساعدات يقدمها ما التي الاستئجار للجهات قلنا يجاهده يجهز ليس يستأجر ذلك على لأن أن بعد ب ي لانه إ ذ ا كان الجهاد فرض عين فهذا يجب عليه أ ن يقاتل دفع له أ ج ر أ و لم يدفع له أ ج ر و إ ذ ا كان الجهاد فرض كفايه ة في أثناء المعركة لا أجرا لأن الآن الجهاد وقع عنه هذا صار واجبا عليه بالشروع أ م لا ي س ت أ ج ر نعم أ م ا الذمي فيجوز استئجاره للقتال ولكن هذا يكون بتصرف من ا ل إ م ا م ب إ ذ ن ه و أ م ر ه وقلنا إ ذ ا ذهب المجاهدون للجهاد ف ط ب ي ع ة الجهاد أ ن ه توجد فيه قتل فيكره للإنسان يكره ي أن قتل أ خ ا ه أ و أ ب ا ه أ و محرما من محارمه وتزداد الكراهه كلما زادت القرابه بين الغازي وبين من يريد قتله ه هذا عنه هذا الله رسوله الله لما على المستقبل من الآثار التي قد تغضي إلى ما لا تحمد عقبا تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس الماضي إلا الإنسان تعالى صلى عليه من ما تحمد عقبا إذا كان يترتب في تغضي في يسب قد وقد أو رسوله صلى الله عليه وقلنا ز له أن ي ت ه و ق ل يحرم قتل الصبي والمجنون و ا ل م ر أ ة ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهى عن قتل النساء والصبيان وكذلك المشكلة الذي لم يتضح هو ذكر أم هو أنثى وقلنا يجوز وهذه المشكلة ذكر كل الذي الخنثة لم بالنسبة للرجال يجوز قتل كل رجل حين أنثى أم يتضح ط ب ي ع ة الحروب سواء كان هذا الرجل راهبا او كان اجيرا او كان رجلا كبيرا او كان اعمى سواء كان له ر أ ي في القتال او لم يكن له ر أ ي في القتال فيجوز قتله واذا جاز قتله فانه يضرب عليه الرزق ق اذا لم ن ج و ت ل الاسر ه فانه يصير رقيقا بمجرد واما يطير اذا جاز قتله فيجوز لنا أ ن نقتله ويجوز لنا أ ن نضرب عليه ا ل ر ق ة على التفصيل الذي سنذكره في موضوع الرق في ب د ا ي ة الفصل القادم إن شاء الله. نعم. فإذا فإنها نعم قتلناه بالنسبة لما يكون عنده من نساء ومن النساء شاء الله لما أموال الرقب عليه على النساء المجرد تسبب ويضرب السبي أيضا سنتكلم ن ع هذا بالتفصيل نتكلم على ه الموضوع بما يناسبه ه ذكر ا الموضوع يعني إقحام النساء واسترقاقهم يعني سبي ذ تبعا لهذا الموضوع ل أ ن ه قال نقتله ف إ ذ ا قتلناه يجوز لنا الخيار بين قتلي وبين ضرب الرزق عليه لكن إ ذ ا منعنا قتله هذا الرجل الكبير بالسن أ و ا ل أ ع م ى أ و الراهب أ و ا ل أ ج ي ر الذي استاجر ب ا ل ق ت ا ل ولم يكن له يعني ما كان له باعث ذاتي من نفسه عليه إ ذ ا قلنا إ ن ه لا يقتل فعند ذلك يسترق ب ا ل أ س ر ولكن إ ذ ا قلنا يقتل يجوز لنا أ ن نقتله ويجوز لنا أ ن نسترقه نضرب عليه الرزق ب ا ل ت ص ي ي الذي سنذكره من جملة الأمور التي يمكن دائماً أن ويعني التي الحرب تقع تقع في الحرب ويعني تقع دائما م س أ ل ة الحصار ل ل أ ع د ا ء و م س أ ل ة قتالهم أ و قتال ما ي ت ت ر س و ن به قذف المدن قذف والحصون والقلاع في الماضي كان الفقهاء يتكلمون على قذف الحصون والقلاع بالمنجنيق وكان هذا يعني الكلام متناسبا مع اليوم ز م ن ا ل ذ ك ا ن ا الوسيلة التي كان يحارب بها ا فيه ي هذه ل و عندنا طائرات عندنا صواريخ عندنا أ ش ع ة عندنا وسائل ك ث ي ر ة من أ ج ل القتال اليوم الحرب لم حرب بارود ورصاص وإنما هناك وسائل لإبادة كيميائية إبادة بواسطة الغازات الغازات الأحصاب أشياء لم كثيرة كثيرة حرب تعد بعضها نسمع عنه وبعضها لا نسمع عنه يعتبر سرا من أ س ر ا ر الدول التي ت أ ث ر ت بهذه الصناعات س ر من أ س ر ا ر ه ا ما يظهر إ ل ا في أ و ا ن ه لكن ما نطبع عليه نحن ا ل آ ن يوجد وسائل ك ث ي ر ة ما كانت م و ج و د ة في الزمن الماضي ولكن ا ل ص و ر ة و ا ح د ة ف إ ذ ا قلنا يجوز قذف ا ل ق ل ع ة بالمنجنيف م ع ن ا ه يجوز قذفها بالمدفع بل الفرق بين الاثنين ويجوز رميها من الجو ب ا ل ط ا ئ ر ة <تصفيق> نعم ف ا ل ن ت ي ج ة و ا ح د ة والتي اختلفت المسميات والعلماء ا ل ا ج ت م ا ع ي ق و ل و ن الاله هي ا ن ت د ا د ل ج د ا ل إ ن س ا ن ي ة يعني ا ل إ ن س ا ن كانت يده قصيره يتناول الشيء الذي أ م ا م ه ف إ ذ ا كان بعيدا عنه يحتاج إ ل ى حركه يمكن ب و ا س ط ة المغناطيس القوي جدا يجذب شيء على بعد ميه متر مثلا, مثلا, مثلا ف هذا المغناطيس امتداد لليد ب د أ من ان اذهب الى م ا ئ ة متر واحضر ا ل ق ط ع ة ا ل ح د ي ث استطيع ان اجذبها ب و ا س ط ة المغناطيس مثلا انا الان احتاج الى ان اسافر الى ماده اخرى حتى اتصل ب أ خ ي لي في ز م ن الماضي الان استطيع ان اتكلم عن ب و ا س ط ة الهاتف و ب و ا س ط ة ا ل ل ا ت ل ك ي وسائل الاتصال الكثيره ذ ا امتداد لليد الانساني وامتداد ل ل ط ا ق ة ا ل ا ن س ا ن ي ة و ا ل ق د ر ة الانسانيه ف... بشكل اجمال يجوز ن ولكن الحكم واحد ولكن الوسيلة تغيرت فيقول تغيرت ي حصار الكفار في البلاد وارتلاع طبعا هذا شيء طبيعي ب ا ل ن س ب ة للحروب كما يجوز ارسال الماء عليهم ورميهم بالنار ورميهم بالمنجنيق او بالمدفع ورميهم ب ا ل ط ا ئ ر ة او بالصاروخ او باي و س ي ل ة من الوسائل التي تستعمل في الحروب ل ق وقال ل تعالى ه وخذوهم واحصروهم ع د الفقهاء ب ا النبي صلى الله حاصر ا ر ي ومسلم صلى عليه وسلم حاصر أهل أن ط ئ وروا ل ب ي ه ي أ ن عليهم ل م ن ج يقاس على هذا كل ما يعم به الهلف ا كل الوسائل تستعمل اليوم هذه الحروف إما أن اقتله وإما أن يقتلني يعني لو كان في عند الإنسان شريعة يقتلني هذه الزرية أن أن عند قناب وحتاج عدوك عنده و أ ن ت عندك أ ح د ه م ا سيبدا بالاخر وربما بطش كل منهما بالاخر ر ل ح و ما في واحد في الحرب يقول والله أنا أخي بومت... في ب أخي مواقع وأن الإنسان تعالى ألدني هذه ا ما م ي ع ل واحد、نهائيا. واليابان لو وأبادت وقضت وألمانيا لو ولأبادت نهائيا الحرب العالمية الثانية كانت عندها طاقة لما استثمت أمريكا وقضت عليها وألمانيا أيضا لو استطاعت أن تجيد العالم لما قطرت. ولا أبادت العالم تجيد أن هذه شريعة في قطرت شريعه الحروب وطبيعتها نعم لكن مع الأسف الشديد أن الناس ما يلتفت نظرهم إلا لما نقرأ نسل النار نقتلهم يستنكر أن نقاتل النار كيف نرميهم بالنار أما هم لا مانع منه مع عليهم يسمع العالم يعرف طبيعة شريعة وطبيعته ما لما مثل الكلام الإسلام ما بما ما ما الكلام أما هم يرموا ما الأسف الشديد يلتفت إلا الثقه يقول الحروب إلا الثقه يقول لا ولا كيف وكيف كتاب كيف كيف يستنكروا هذا هذا إذا يقرأ يستغربوا في في في يجري يقول الحروب هذا هذه الحروب. اما ان يجد مثل هذا الكلام في الفقه ا ل إ س ل ا م ي ي ت ن ك ر و ا و ي س ت غ ر ب و ا ف ع ن ه لو ق ر أ تاريخ العالم منذ أ ن وجد إ ل ى يومنا هذا لما وجد ما عمله المسلمون يوم أ ن حاربوا أ ع د ا ء ه م حتى قال الغربيون ما وجد التاريخ فاتحا أ ر ح م من العرب و س ي ر ة المسلمين في قتال أ ع د ا ئ ه م أ ن ظ ف و أ ن ص ع س ي ر ة في هذه ا ل د ن ي ا مع ا لأننا هذا أيضا نقوله نحن لأننا مسلمون هذا نقوله نحن ولكن أيضا يقوله أ د اعدائنا ؤ ن الذين حاربناهم وحاربون سيرتنا ا م أ ع في كل حروبنا التي خضناها رغم كل ما كانوا يعملونه من عظائم في المسلمين كان المسلمون يجابون ه هذا ا بالصدر الرحب ا و و ك ن يعملون ا ل ل الإنسانية أ ع م ا ا ق ر أ و ا كيف كانت الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة ماذا عمل الصليبيون في بلادنا وماذا عملنا بهم لما فتحنا القدس كيف كانت م ع ا م ل ة المسلمين لهم ا ق ر أ و ا التاريخ ا ل إ س ل ا م ي كله حينما فتحنا بلاد الروم حينما فتحنا بلاد الفرس حينما فتحنا ممالك السند والهند حينما توغلت جيوشنا في أ و ر و ب ا في يوم من ا ل أ ي ا م على الدخول في ا ل إ س ل ا م لا إ ك ر ا ه ا في الدين قد تبين الرشد من الغي وكان الناس يتسابقون من اجل استضافه الجيوش الاسلاميه ل م لم تعد الجيوش ا العجل والأمان والسلام ما دخلنا مكانا إلا ونشرنا فيه المدنية والحضارة والرقية المدنية والتقدم فيه والاتهاب والازدهار هذه بلاد الشام يعني كانت بوضع ايام الرومان ثم صارت بوضع اخر في ايام المسلمين ترقت وتعززت وصارت اعظم مواطن ا ل ح ض ا ر ة في العالم هذه بغداد كانت تحت يد الفرس لما دخلها المسلمون ما نتبوها ولا فتكوا ب أ ه ل ه ا ولا استباحوا أ م و ا ل ه م ولا أ ع ر ا ض ه م ولا دماؤهم و إ ن م ا جعلوا منها من أ ع ظ م مراكز الحضاره ة تستمر السابع القرن حتى الذجري وصارت ذ ه إليها بلادهم أهلاء استعبدناهم أسعبدناهم الأندلس في أوروبا دخلنا إليها وكانت أوروبا الطين كان الناس في أوروبا الطين والوحول ما يعرفون شيئا من الحضارة لما فتحنا بلادهم ما دمرنا أهلها ولا ولا يعيشون يعرفون من في في في في تعيش ضربنا عليهم الذل ولا انتهكنا أ ع ر ا ض ه م ولا عملنا شيء و إ ن م ا جعلنا ا ل أ ن د ل س ق ط ع من قطع المفاخر التاريخيه ة إذا كان التاريخ ت يفخر في ف ص ح فإنما يفخر في في, في, في اللاطنع والمسلمون في الأندلس نعم بينما نجد أعداءنا يعملون الويلات المسلمين المسلمين اليوم المتحضرة في العالم ماذا تعمل اليوم الويلات الدول بلغاريا هذه هذه في أ و ر و ب ا ا ل ش ر ق ي ة لا ما تعمل المسلمين حتى الاسم رفضت أ ن يبقى اسم المسلم اسم إ س ل ا م ي ويوم امسك ا ن في مظاهرات و ا س ع ة في النطاق في بلغاريا يطالب المسلمون فيها ب أ ن تعاد إ ل ي ه م اسماءهم ا ل ا س ل ا م ي ة نزعت منهم ب ا ك ر ا م هذه ا ل ح ض ا ر ة الغربيه ة حضارة الحاقب ذ ه حضارة جنسة موسقة قدرة هذه ح ض ا ر ة أ م ه م ت و ح ش ة صحيح عندهم اله لا شك في هذا عندهم وسائل إ ب ا د ل ل ب ش ر ي ه ع ن د ه م وسائل ح ض ا ر ة إ لا لكن حضارتهم م ز ي ف ة ملوثه ة م ل و هم يلغون في دمائنا كل ما يجري في س ا ع ت ن ا اليوم هي من ويلات أ و ر و ب ا و أ م ر ي ك ا وروسيا ا ما في عندنا نحن معسكر دون معسكر آخر كلهم عداؤنا دمائنا يعني في يلغون في يعيشون معسكر معسكر على نحن دون ن كلهم آخر ل ش يبنون أ م ج ا د ه م على جماجمنا ن ع م خدم لهم ا ل آ ن هم ي أ خ ذ و ن بترولنا ويعيشون عليه ي أ خ ذ و ن اقتصاد أ م ت ن ا ويعيشون عليه كل وسائل التقدم و ا د أ س ا س ي ة ب ع ظ م ه ا ي أ خ ذ و ن ه ا من بلادنا ومن أ م ت ن ا ولكن نحن بنفس ا ل و ق ب ل ا من أ ن نعزز ونكرم لا نساق ش د انواع العذاب وكلكم يعلم ماذا يجري في البلاد العربيه ة المعدة لإبادة البلاد فعندما مثل نقرأ ذ ا الكلام صار اليوم موقف, موقف ضعيف يعني يقول كيف نقتل الراهب ونقتل الشيخ ونقتل الاعمى أ ع م ى ا قتلوا الكريم الخطابي الاربوه الطائرة ماذا فرنسا الجزائر ماذا فرنسا الجزائر البلاد العربية عملت عملت كل ل عبد د في في في من الطائرة؟ ماذا فرنسا في من لا تركوا ا م ر أ ة ولا تركوا رجلا ولا تركوا طفلا وكل ما نرى اليوم من وسائل ا س ت ب د ا د ذ ي و د ه م و أ ذ ن ا ب ه م هذه استعمار عسكري ذهب لكن هناك أ ن و ا ع أ خ ر ى اليوم من الاستعمار أ ش د ف ت ك ا و أ ك ب ر ق و ة و أ ك ث ر مضاء في أ م ت ن ا من الاستعمار العسكري نعم فأنا إنسان نعمل مثل نعم, نعم نعمل سفعته الكلام ما ربما مثل أقول هذا إذا هذا؟ كيف حتى يستغرب يستغرب نعمل و هذا من أجل, من اجل ان نحضر البشريه ولكن عملوا مثل هذا من اجل ابادتنا والقضاء علينا نحو ندعو سبحانه تعالى الى الله ا ل ح ر ي ة هي ا ل ح ر ي ة التي يؤمنون بها ليست الحريه ة التي ت ي ر د التي ا ح ر ي ي ة ل س مع المعنى facilitار ل ذ تريدها ف ه ه م أنت كل ل ا ح ة تفهمك ا ل و ل ل ل ا ا ع م ن ي لكن ليس ت ر تحارب تحارب اصدر ب المسلم لماذا لا تحارب اليهود تمنعه من أن يسمي لماذا لا اللهizin aretعلماني المسلم هو الذي ل تمنعه من يسمي ويعذي بينه يلايظه سلمون هو أن من فقط فقط يعني حقوقهم ا ل م د ن ي ة منعوا منها أ س م ا ء ه م أ ج ب ر و ا على تغييرها فرض عليه م ا ل ح ص ا ر الاقتصادي بالطعام الطريبيين وويلات الحاقبين الإسلام على نعم فيجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ورميهم ي ج و ز إ س ا ا ل ل ا ء ع ل ورميهم بنار ومنجنيق وما شابه هذا من وسائل الدمار فيما إ ذ ا احتجنا ل ه ذ ا كما تقتضيه ش ر ي ع ة الحروب ويجوز والسلام روى ومسلم وسلم تبيتهم في غفلة. كما النبي عليه الصلاة والسلام فقد روى البخالي أنه صلى الله عليه وسلم على بني أنه الله كما عمل غفلة فقد غار الصلاة صلى على المصطلق وسئل عن المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم لا مانع من هذا نعم فان كان فيهم مسلم ا ل آ ن في الاعداء لهم حالات في بعض الحالات يكون يعني يقاتلوننا برجالهم ويتسرسون بعدد من النساء يعني يعرفون ان ديننا ينهانا عن قتل النساء و ا ل ص بدلا ي فيضعون في ا ن م ق م ة ا ج ي و ء والصبيان النساء فهل من أجل جرء خطر ان ل م ش ر ك ي أم لا يضعوا ج و يتترسون والصبيان هذه حالة. حالة ثانية قد يتترسون ز ثانية المسلمين يعني ي بأسرى بالنساء من أن حالة حالة بدلا هذه قد نساءهم وصبيان ا ل يضعون أ س ر ى من المسلمين يضعونهم في وجه ا ل م ع ر ك ة إ ذ ا قذفتنا ب مدفعك فسوف تقتل المسلمين الذين بيننا إذا ذ ق فان ت بالطائرة م الجو فسوف يموت كان فيهم مسلم أ س ي ر أ ي ا ل أ ع د ا ء أ و تاجر هل يجوز لنا أ ن نعمل معهم مثل هذه الاعمال أ ع م ل قال يجوز لنا أن ن ل مثل معهم هذه أ ع م ا لو لأننا ل ما عملنا هذا يتعظم الجهاد ولو قلنا ان مثل هذه الامور تمنعنا من ان نقاتل لكان معنى هذا انهم يقتلوننا ويدخلون بلادنا ولا نستطيع دفاعا ان ن ف ذ ن ا حتى علاوه عن ان نقول اننا نقاتل قال يجوز ان يعمل مثل هذا ولو كان فيهم مسلم لكن نحن ا نقصد قتل المسلم ونتحرى ما امكننا ان لا يصاب هذا المسلم سواء كان اسيرا ام كان تاجرا ام كان مقيما في تلك الديار نعم قال ولو التحم حرب تحمت المعرة فتفرسوا ق الصفان ت ر الصورة س بنساء نساء و وصبيان وصبيان ا الآن منهم الأولى ي ي ه م أ ث وفيهم أو أو مقيم م تاجر ا للدراسة ر س ئ ل الإقامة、كثيرة. الآن الصورة الثانية لو التحم كثيرة ر ح بنساء فتترسوا ب وصبيان منهم ونحن نهينا عن قتل النساء والصبيان نقتلهم أ م لا نقتلهم قال لو التحم حرب فتشرسوا بنساء وصبيان جاز رميهم إ ذ اذا دعت الضرورة في كل الكلام كل إ دعت الضروره ة لمثل ذ إذا لهذه ا أصلا ما نبدأ بالحرب إلا إذا كانت هناك ضرورة لهذه الحرب、نعم. قال نحن نبدأ نعم ونتوقع ضرورة من ذكر من النساء والصبيان والمجانين وغير ذلك ل أ ن ن ا لو لم نعمل هذا لعملوا ا هذه ا ل أ م و ر ذريعه من أ ج ل قتالنا والقضاء علينا ف إ ذ ا دفع أ ع د ا ؤ ن ا بالنساء والصبيان دفعوا المتدرس رادوا يدفعوا أنفسهم عن بأولئك الذين ذكرناهم من بهم دفعوا رادوا أن بهم أن من يعني هم سيكونون ا ل ل ق ب ه ا ل أ و ل ى في الحرب أ ي ض ا ج ج و ز لنا أ ن نقتلهم إ ذ ا اضطررنا إ ل ى هذا الامام النووي رحمه الله تعالى هنا يقول و إ ن دفعوا بهم عن أ ن ف س ه م ولم تدعوا ضروره م الى ر تركهم ضرورة إذا لم تدعوا رميهم نعم يعني ا ل أ ظ ه ر تركهم و مجوبا ا يجب يعني علينا أن ت ر ك لألا إلى قتل من غير ضرورة. الصورة الأولى التحم يؤدي غير من ضرورة حرب فتترسوا بنساء وصبحت م ل ت ح م ة حتى ما تختلف عليكم الصور نوضحها الصوره ة واحدة الأولى التي معنا المسلم أول مرت ي ف م ا ل أ س ي فيهم ر م ا ت ت ر س و ا ومجنودا به بينهم هذه ل س السورة الناس تترسوا و يجودوا وضعوا بالنساء والصبيان تترسوا ر ة الثانية قلنا قتلهم بالنساء بالنساء والصبيان من أجل أن يمتنعوا أجل يجوز ع ن أن لا نقتل الصبيان ي أيضا ي لا لا نقتلهم حتى لنا أ ن نقتلهم في حاله ة التحام الحرب ذ ه ح التحام ة ا الحرب هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة دفعوا بهم ولم تدعوا ضروره الى رميهم دفعوا بالصبيان صورة ثالثة هل يجوز لنا ان نقترب ل ح ا علينا م قتلهم أ ن ن ام نهين عن قتل الصبياني والنتاء وهذا الذي رجحه قتل الذي ل ا ا ا م لا ن ن و و ي ه هو ا ل ذ ي ر ج ح المحرر ه ه في الرافعي ف الامام و جرى ع لنا ى جرى ما المحرر الرافعي عليه ل في و ك ل الامام النووي الروضة م م كما ع ت د زوائد رجحه في يعني ا ل إ م ا م الرافعي ايضا في الشرح الكبير رجح هذا ل أ ن ه إ ذ ا لم ت د ع و ض ر و ر ة لقتل النساء والطبيان في ح ا ل ة الدفع بهم ما يجوز لنا أ ن نقتلهم لكن ا ل إ م ا م النووي في زوائد ا ل ر و ض ة اختصر ل الإمام النووي ر و ض ة ا بها الشرح الكبير ا ل إ م ا م الرافعي وفي كثير من فصولها أ و في أكثر, اكثر فصولها بعد أ ن ينتهي من كلام الرافعي يذكر بعض ا ل أ م و ر إ م ا أ ن يستدرك بها على الرافعي احتراض ف رجح خ ل اعتراض ف ف ما ا رجح ر ل وإما أن ي س د ك على ل ر ا ف ع ع ب ا ل أ م وكان ر يتعرض الرافع بعض الأمور الزيادة التي ها الإمام لم و من الضروري أ ن يتعرض لها ل أ ن ه ا قيود ل او بد منها أ ضوابط لابد منها في كلامه وإما محضة بما أنها زيادة、محضة. لا علاقة لها بما قاله الرافع اغفرها الرافعي نيائيا فهذه الامور الثلاثه اسمها زوائد الروضه إ ذ ا لم تدعوا ض ر و ر ة ما يجوز قتلهم لكن النووي استدرك على الرافع وعتر ضعري ل ي و ج ح أنه ج ورجح ز قتلهم و أ ص ح ا ب ن ا ما رجحه الامام إ م ل الروضة ن و و زوائد ي في ف النووي ذكره ا إ م م ا ا ل هنا تبع به الإمام ا ا تبع ل ر في ع في في الكبير المحرر والشرع إلا أن المعتمد هو ما رجحه هو أن زوائد الروضه ة وقد تشار إ ل ي الخطير الشربين رحمه الله قال الثاني رحمه المعتمد وهو كما ص ح ح والسبب في زوائد ا ر رميهم يعني يجوز لنا أن نرمي و جواز يجوز ض ة لنا الصبيان يعني أن المعرة و في هذا هو ما ذكرنا من أ ن ن ا لو لم نعمل هذا لادى إ ل ى اتخاذه س ر ي ع ة من أ ج ل منع المسلمين من التقدم ومن القتال البعرة حتى يوقف الحرب ما تبدأ. نعم. أنا صور. الصوره ب ع ر ة حتى الاولى وجود اسير فيهم او مقيم او غير ذلك الصورة الثانية اتحن الحرب والصورة الثالثة رباله دفعوا بالنساء والصبيان في اول الجيوش من اجل ان يمنعون من القتال يجوزوا قتالهم والصورة الثانية والثالثة تقريبا متشابهة نعم. هذه فيما إذا والصبيانهم يمنعون تترسوا من من نعم بنسائهم في فيما هذه قد اذا و ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى الأسير موجود ل م م ا بينهم ما اتخذوه ث ب س ا ما اتخذوه د ر ي ئ ة ما وضعوا لا موجود بينهم إ ذ ا قذفت م د ي ن ة انت سيموت هذا المسلم ا ل آ ن عندنا ص و ر ة ك ص و ر ة الترس التي ذكرناها هذه صورة صورة الأصول مشهورة يعني مسألة الترف من علماء الكلام حولها ولسيما إذا تترسوا الترف الترف أكثر مسألة المساعدة علماء الكلام إذا بالمسلمين من يعني فيما إ ذ ا ت ت ر س و ا بالكفار ر أ ي ت م إ ذ ا ت ت ر س و ا بصبيانهم ونسائهم بشكل عام يجوز رميهم ل أ ن ل ا يتخذ هذا ذريعه هذه الصور ا ل ث ل ا ث ة التي ذكرناها يجوز فيها القتال والقزف بالطائرات وما شابه هذا ا ل ص و ر ة ا ل آ ن التي معنا ت ت ر س و ا بالمسلمين عندهم اسرى من المسلمين أ و عندهم أ ن ا س مقيمون من المسلمين ت ت ر س و ا بها وضعوهم في ب د ا ي ة ا ل ص ط في ا ل ج ب ه ة في الصفوف ا ل أ و ل ى فهل يجوز لنا أ ن نقتلهم أ م لا يجوز لنا أ ن نقتلهم هذه ا ل م س أ ل ة من المسائل ا ل أ ص و ل ي ة ا ل م ه م ة التي لم يرد فيها نص والتي يجعلها علماء الاصول مثالا للمصلحه لكن بشكل نعم كما قال الإمام النووي ا ل ل تعالى هنا م ر س ب م س ل م ي ونحن ف إ ن لم ت د ع و ض ر و ر ة إ ل ى رميهم ما في داعي لرميهم نحن ا ل آ ن لست ب ح ا ج ة ل أ ن نتقدم وما في اعتداء على حدودنا ننتظر حتى تتغير الظروف وعند ذلك نعمل ما نحتاج إ ل ي ه إ ذ ا لم تكن هناك ض ر و ر ة فلا يجوز لنا أ ن ن ق ل ف الترس ل أ ن قتل المسلم لا يجوز أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل و أ م ا إ ذ ا وجدت الضروره ة بأن علمنا بأننا علمنا إ ذ ا لم نقتلهم سوف يقتلوننا وبعد ذلك سيقتلون الترس ومقتول إ ذ المقتول فان يقتل ويقتل من وراءه من أ ع د ا ئ ن ا خير من ا ل م ق ت ل ويقتل هذا الترس إذا إذا باب الأمور أولا بأننا قتلونه يقتلونه يقيني نقتل نقتل تكون أولى لم ضرورة ثوف فمن أنهم نعم أن في شيء والشيء الثاني ت ك و ن ا ل ق ض ي ة ك ل ي ة وليست ق ض ي ة ج ز ئ ي ة يعني نحن لو لم نقتل هذا الترس تستغفرون جميعا أ م ا اذا لم نقتل هذا الترس لما ق ه وعشره منا والترس مكون من م ن ه مثلا ما نستطيع أ ن نقتل الترس ل أ ن ا ل م ص ل ح ة هنا ليست ك ل ي ة و ه ن ا ك ضوابط أ خ ر ى تكلم عنها علماء ا ل أ ص و ل نتكلم عنها إ ن شاء الله في المستقبل فيما اذا أ ت ي ح لنا ن ت ك ل م على هذا الموضوع نعم وان تفرسوا بمسلمين فان لم تدعوا ضروره إ ل ى رنهم م شرحناهم قال وجوبا صيانه للمسلمين ومثل المسلمين أهل الدمة لأننا نحن أخذنا جزية من اهل الذمه على مثل ا إلا إذا كانت هناك ضرورة و إ ل ا ب أ ن دعت هناك إلى هذا ض ر و ر ة ب أ ن تفرسوا في حال ازدحام القتال مثل الصوره الثانيه ن م نرميهم وأن نقتلهم ما أمكاننا يقتلوننا ولتوقى ذلك عند لنا عهد إعراضي عنهم مفسدة مفسدة أن وأن بيننا وبينه أعظم الإقدام أعظم ويحتمل ه ؤ ل ف عن بيضة ا ل ل الطائفه م قتل عشرة أو م أو ل خير من أن للدفع ا م حينما ل ا ن ا ل قتالهم يقتلى ألف وألفان ى أن و عن ش ر خير ة م أن ي ق ض ه الاسلام ن بمئات ا آ ل ف أو ب ا ل ل الصور ا وهذه يعني صور ت ق ر ي ب ي ة كما ذكرت لكم في, المحاضر في المحاضرات ا ل س ا ب ق ة هذه تقريبية وإلا صور ت ق ر ي ب ي ة و إ ل ا صور القتال لا ن ه ا ي ة لها ولذلك قلنا لابد في ا ل أ م ي ر أ ن يكون على جانب عظيم من العلم و ا ل م ع ر ف ة و أ ن يكون مجتهدا في أ م و ر القتال بحيث لو عرضت له ص و ر ة ما يرجع إ ل ى الكتاب ويبحث عنها ما سوف لا نجد هذا الكلام الذي نقول ربما لا, نجد له لا نجده اطلاقا اثناء ا ل م ع ر ك ة كل ما يحدث ويجد مما لم نتجه من, من ق ا ع د ة ك ل ي ة إ ل ى ص و ر ة أ و م س أ ل ة ج ز ئ ي ة ف ر ع ي ة و أ ن يقيس ا ل أ م و ر ب أ ش ب ا ه ه ا ونظائرها حتى يعرف حكم ا ل و ا ق ع ا ل ج د ي د ة التي حدثت عنده ا ل آ ن سننتقل إ ل ى ص و ر ة أ خ ر ى أ و أ م ر آ خ ر من أ م و ر الجهاد وهو الانصراف عن الصف إ ذ ا دخل الناس في ا ل م ع ر ك ة هل يجوز للمسلم أ ن يترك ا ل ج ب ه ة وينصرف عنها و إ ذ ا ج ا ء متى يجوز نحن نعلم من قواعد شرنا ع العامه كل من ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم يعلم أ ن الفرار والتولي يوم الزحف من الكبائر عندنا نحن المسلمين ف نهانا ل ل ه تعالى عن هذا ب صريح ا ل ق ر آ ن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين لقيتم كفروا زحفاً فلا وعد النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر التولي يوم الزحف وانتبهوا الكبائر ليست في محصورة ا ل س ب ع ا ل ت ي ذ ك ر ه ا ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل ل س ا م في السبعه ح د ي ث اجتنبوا ل التي ذكرها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ ح الحديث د ي غير ث أخرى هذه ا س ليست ب بين الكبابة ع عليه العلماء هذا يكاد متفقا يكون م ص و ولكن ر ة في هذه السبعة ع د ه ا عام بشكل أ ض ا اختلف هل في هي م ا ن ن و أو ة كبيرة تسعون ك ب ي ر ة كما ذكره ا ل إ م ا م الذهبي في كتاب الكبائر أ و أ ن ه ا كما قال ا ل إ م ا م ب ا ل حجر اوصلها إ ل ى ما يدعى خمسمائه ك ب ي ر ة بحيث جعل كل ذنب فيه وعيد يعتبر ك ب ي ر ة ليس هذا الذي اريد ان اتكلم ل ك ب ا هذا ئ ر ق ر و ن ه في ت ب ا أ أصول ص الفقص و و ل في إ ن ا التولي الزحف ا أريد أن يوم إن أقول ل ذكر ع ة جديدا ي على أ ه م ت ه الكبائر التي ذكرت الامام م ن و التي ذكرها ا ل إ الذهبي أ والخمسمائه التي ذكرها ابي الحجر أ و ا ل أ ع د ا د التي توسط فيها غير هذين ا ل إ م ا م ي ن فيما صنفوه من كتب الكبائر هذه كلها ما وجدت فيها نص يقول هذه ك ب ي ر ة و إ ن م ا هي بناء على القواعد التي يضعها المؤلف متى يعتبر ا ل أ م ر ك ب ي ر ة لكن العلماء اتفقوا على أ ن ما نص عليه في احاديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ن ه كبير هذا من الكبائر ولا سيما السبعه التي ذكرت في هذا الحديث اجتنبوا السبعه الموبقات الشرك بالله تعالى وعقوق الوالدين والسحر والتولي يوم الزحف وخص المحصنات المؤمنات و ا ل ز ح ر فهذا يعني من أكبر الكبائر من اهم ل ك ب ا ئ ر من أ الكبائر ف إ ذ ا التولي يوم ا ل ز ح ف من ا ل أ م و ر ا ل ك ب ي ر ة المتفق على أ ن ه ا ك ب ي ر ة في ا ل إ س ل ا م فلا يجوز بشكل عام أ ن يتولى ا ل إ ن س ا ن في ا ل م ع ر ك ة لكن ما يتولى بأي بأي بكل حال من ا ل أ ح و ا ل قل في حالات يجوز أ ي أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في غ ز و ة مؤته تركوا ا ل م ع ر ك ة ورجعوا هل إنهم يقال الناس في المدينة ظنوا الصبية تستقبلوهم بالشجارة إلى في بينه الفارق فروا ظنوا أنظروا أمتنا وما بين الأمة وما الإسلامية الإسلام بين في صدر حتى ي ن الناس من م مؤسى ا ا رجع س غزوة ق يقول ب الصبع ل الناس الفرارون الزعف ه أيها م من تفرون ت ح الولد الصغير كانت تجري في شرايينه والاباء و ا ل ع ز ة و ا ل ك ر ا م ة ي أ ب ى أ ن يكون مهزوما أ م ا م كافر مهما كان هذا الكافر لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خفف من ا ل و ط ا وقال هؤلاء ما فروا و إ ن م ا كروا وقاتلوا لكن ا ل أ م ر غير محتمل ونحن ما ب ع ث ن ا أ ص ل ا ً لافتتاح بلاد الروم و إ ن م ا لكي نبه الروم إ ل ى أ ن قدر الله تعالى آ ت لا ريب فيه فقال هم الكرارون و أ ن ا فئتهم هكذا قال صلى الله عليه وسلم فسكت عنهم الناس و إ ل ا في تصور كثير من الذين استقبلوهم أ ن ه لا يجوز لهم أ ن يفروا ولو كان عدد المشركين أ ض ع ا ف ا مضاعفه عن أ ع د ا د ه م يجب عليهم أ ن يصمدوا نعم من الصمود لكن يجوز للإنسان أن يترك المعركة. كيف يجوز له أن الانصلاف عن وهو من عام المعركة الصمود يحرم فبشكل كيف الطف لابد الكبائر يترك يتركها له قال لرى يجوز يجوز يجوز وهو إ ذ اذا لم يزد عدد الكفار على مثلين يزد عدد ف إ زاد عدد الكفار عن المثلين يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتولى ل أ ن الله تعالى أ و ج ب على المسلم الواحد أ ن يصمد باثنين يكن يغلب مئتين في يصمد منكم فكان مئة صابرة لعشرة الأول الواحد, لازم الواحد ولكن الله تعالى نسخ هذا الحكم بحكم آ خ ر وهو أ ن المسلم يصمد لرجلين فقط فإن ألف ألفين الصف كفار فإذا ينطرف وإن إذا يكن منكم مئتين يكن منكم ألف الانصراك عن عن مثلين لكن يعني أن عن المثلين يغلب يغلب ويحرم يزد يجوز بأي يجوز مئة لم صابرة زاد ضابط قال يعني يجوز أن ينطرف إذا زاد العدد عدد إ ذ ا كانت ا ل ز ي ا د ة ك ب ي ر ة أ م ا لو كان عندنا م ئ ة بطل لا يجوز ان ي ن ص ر ف عن م ئ ت ي ن وواحد من الضعفاء فان زاد العدد صاروا صار مثلينا لكن ا ل م ئ ة التي عندنا عندهم من ا ل ق و ة ما يستطيع بواسطته أ ن يصمدوا لمئتين وواحد وانما ل ي س ل م ر ا د ه ا الواحد و إ ن المراد هنا أ م ن ا ل إ ن س ا ن يجب أ ن تكون عنده خ ب ر ة في قوة وطاقتهم. فاذا ي قوة أ ع د ئ ه وطاقتهم ف إ والله كان العدد ذات ز ي ا د ة ما يحتمل عند ذلك لا بد يجوز ا ل إ أم ن س ا ن أ ن ينصرف أ م ا إ ذ ا كان عددنا فإن ضعفة كنا ولكن عندهم عشرون إلا أنهم ضعفة يمكن واحد مننا فإن مشكلة إلا واحد يستطيعوا قتالهم صاروا مثلا هذا ليس مشكلة والأمر ما بالأمر عشرة يقدر أو بال... ليس ضوابط ا ل ك ت ا ب ي ة نكتبه ا ل آ ن و إ ن م ا تقدره ظروف ا ل م ع ر ك ة المهم إ ذ ا كانت ا ل ز ي ا د ة ي س ي ر ة جدا بحيث لا تؤثر ولا تؤدي إ ل ى اختلال في ميزان ا ل ق و ة بيننا وبين اعدائنا ن أن كان عددنا عدد الأعداء لكن عن أضعاف يتولى ليس توليا ولو الإعداء الزحف عدد و إ ن م ا يتولى من فئة عن ف ئ ة إ ل ى فئتين اخرى كما قال الله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبورا الا متحرفا لقتال أ و متحيزا الى ف ئ ة فقال يجوز له أ ن يترك ف ئ ة إ ل ى فئتين أ خ ر ى إ م ا انها هي التي تستنجد به وهذه ا ل ف ئ ة ليست ب ح ا ج ة له ويجوز له ان ينتقل إ ل ى ف ئ ة ب ع ي د ة ولو كانت هناك ف ئ ة قريبه ة ب ج و ا ر نعم ح س بجواره المطلحة التي يراها فهو لا يتولى ولكن ان يقاتل قتالا、محكمة. إما ا يتولى ولكن ل محكمة ح يريد فهو أن ت ه للنصرة أ ل ح ج ة غ ي إلى إذا إلى إليها له لكنه الصفة الجبهة أخرى نصرته يستنجد ترك ترك هذا ترك هذه الجبهة الى فئة بها فذهب فيجوز فئة وكانت ب ع ي د ة كما قلنا يجوز ان يذهب إ ل ى فئه ب ع ي د ة ولو كانت بجانبه فئه وترك الفئة ا قريبه ة و ذ ب البعيدة إلى الفئة البعيدة وانتصر الجيش قال ولا وانتصر يشاركوا متحيز الى ف ئ ة ب ع ي د ة الجيش فيما غنم بعد مفارقته لانه هو ترك الفئة كان يذهب الى الفئة القريبة فذهب الى الفئة البعيدة فلو تحيز الى الفئة القريبة يجوز له أن يأخذ من الغنائم لانه ما زال بجوار الصف بجوار الفئة, ولكنه تركها وترك الفئة القريبة منها وذهب الى الفئة القوية يريد أن بها ففتح الله تعالى على هذه الفئة الضعيفة ان ما بجوار تركها منها ان بها من يستنجد هو يذهب فذهب levelingه وذهب هذه يجوز و وترك ثم تحيز يأخذ يريد ففتح فان ل يجوز له أ يشاركهم في الغنائم أما إذا ت ح زاد إلى فإنه له فئة قريبة فإنه يجوز ي أن ش ر ك في فإن الغنائم قال ا ز عدد ا ل أ ع د ا ء على مثلين ج ا ز الانصراف إ ل ا أ ن ه يحرم انصراف م ئ ة بطل عن م ئ ت ي ن وواحد ضعفاء هذا بالنسبة أثناء المعركة في الاطرح المعركة. أ ن الناس يتبارزون و ا ل م ب ا ر ز ة كما تكون بالتي ف قد تكون في غ ي ر ه وسائل م ب ا ر ز ة ك ث ي ر ة هل تجوز المبارزه ة أم ام قال ب ب ا ر ز ة ش ك لا ع م تجوز لكن مطلقا هكذا بدون قال بلا ندل لما يقول الفقه هكذا بدون يعني ما هو مندوب لما يقول مندوب يقول يندبو ما لما أمر ضوابط يقول هو تجوز يجوز يقول عندما يقولون هذا جائز يعني انه غير مندوب ولا مكروه يجوز لك ان تفعل ويجوز لك ان تترك يعني يقولون يجوز الجمع بين الصلاتين يعنيها اصحابهم الجمع الجمع الصلاتين بإسخلاف الكبير مندوب بين فيه مش يجوز الواقعي يجوز ويجوز لك ان تترك وهنا قال تجوز تجمع تترك ندل ولا بد لك لك المبارزة شروطين وضوابط تجوز متى فإذا في حالتين إ م ا أ ن ن ح ن ن ب د أ و إ م ا أ ن ه م هم يطلبون قال فان طلبها كافر استحب الخروج إ ل ي ه أ ي لمبارزته قال لما في الترك من الضعف للمسلمين والتقويه للكافرين هذا بشكل عام قال و إ ن م ا تحسن ا ي تنزب المبارزه ة الآن ت بشرطين ب ا ل أ و ل أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن قد جرب نفسه وعرف أ ن ه قوي و أ ن ه إ ذ ا برز لخصمه فسوف يقتل و كما كان علي بن أ ب ي طالب رضي الله تعالى عنه يفعل إ ذ كان قد جرب نفسه وعرف قوه, قوة قصده وهو على يقين من النصر ب إ ذ ن الله تعالى قال هذا يجوز له و إ ل ا يكره له الابتداء ويكره له ا ل ا ج ا ب ة إ ذ ا ما كان قد جرب نفسه يكره له أ ن ي س ت د ئ أ ن يقول الناس من يبارز ويكره له أ ن يجيب إ ذ ا ط ل ب منه ا ل م ب ا ر ز ة والشرط الثاني أ ن تكون ب إ ذ ن ا ل إ م ا م ان يكون ن الانسان قويا قد جرب نفسه وفي جنده وفي قوة أعدائه وإمكانياتهم فإن بارز بغير جنده جاز إذن لكنه أعدائه الكراها مع بارز الإمام وتجوز ا ل مما ب طلبها استحب ا كافر ر الخروج د ة فإن إليه إ ن و تحصل ممن الإمام نفسه وبإذن جرب يمكن أ ن يقع في المعركه ايضا اتلاف ا ل أ ب ن ي ة اتلاف ا ل أ ش ج ا ر اتلاف الممتلكات ب ق ا ب ا ل ن س ب ة للجيوش ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ش خ ا ص أ م ا ا ل آ ن ب ا ل ن س ب ة للممتلكات ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ش ج ا ر ب ا ل ن س ب ة للمدن هل يجوز لنا أن نسلف هذا أم لا هذا يجوز ق اتلاف بنائهم وشجرهم ل ح ا ج ة القتال لحاجة القتال والظفر لهم لقوله تعالى ما قطعتم من ل ي ن ة أ و ت ر ب ت م و ه ا ق ا ئ م ة على أ ص و ل ه ا فباذن الله قال وسبب نزولها ما رواه البخاري رضي فقال واحد من الحصن إ ن هذا لفساد يا محمد تسطع ن ن خ ل ان إ هذا لفساد و إ ن ك تنهى عن الفساد في ا ل أ ر ض وتفسد نخلنا وثمارنا فنزلت هذه ا ل آ ي ة ما قطعتم من ل ي ن ة أ و تركتموها ق ا ئ م ة على أ ص و ل ه ا ف ب إ ذ ن الله نعم فيجوز لنا جيوشنا المطرفة كلما فيجوز يقف في طريق جيوشنا وفي طريق طريق تقدمها سواء كنا نرجو الظفر بها أ و كنا لا نرجو الظفر بها لكننا إ ذ ا لم نرجو الظفر بها ف أ م ر ه ا واضح و أ م ا إ ذ ا رجي الظفر بها قال الافضل أ أن ف ض ل ت ت ر ك ه إذا ا رجي ل ظ ر بها أنت عارف أنك وسوف كل هذه عارف الأشياء أنت أنك ستنطفر تبترك وسوف كل ل في هذه الحالة ان ل ل ح ا ة أ تتركها لكن لو ضرورة إلى ضرورة دع فإننا يجوز لنا لم تدعو ضرورة يجوز لنا مع واما نزيل اذا ل ولكن ا الأفضل الإبقاء عليها لم يلجا الظفر فلا شك في أ ن ه يجوز إ س ت ئ ص ا ل ه ا ويجوز اتلافها ولثيما بالأعداء و هذا بالنسبة بالنسبة للأشجارة عائقا المسلمين للأبنية يمكن أن تكون في طريق تقدم و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للحيوانات والبهائم قال يحرم إ ت ل ا ف الحيوان ل أ ن ه عندنا قواعد ع ا م ة الحيوان الذي لا يؤكل لا يجوز ذبحه إ ل ا إ ذ ا كانت هناك مصلحه ة أو كان ن ا ك مفتده من ا ل إ ب ق ا ء عليه وهذا هو الرفق بالحيوان الذي, الذي عرفه المسلمون ط ي ل ة تاريخهم منذ أ ن وجد الاسلام إ ل ى يومنا هذا نعم هذا هو الرفق الحقيقي ب ا ل ح ي وكان ا ن يحرموا أو هذا الحيوان لا يؤكل لماذا تصيده لا يوجد منه ضرر وأنت لا تستطيع أن تتفع منه. لا ولا بدواء لو يجوز أو لدواء يلوز أن أكله منه كان منه كنت كنت تستطيع تتفع تحتاجه تحتاجه لا لا مصلحة لطعام مصلحة بطعام إذا هذا في في صيد أ م ا لا توجد لنا مسطحه فيه ولا يوجد منه ضرر فلماذا نقتله ما لا في الحرب ولا في غير الحرب أ م ا إ ذ ا كان في ضرر إ ذ ا كنا نجيز قطع ت ل ق الشجر ا ل ب ث م ر و أ هدنا البناء الذي يمكن أ ن نستفيد منه من اجل الظفر ل أ ع د ا ئ ن ا فان نقتل الحيوان الذي يعوق طريقنا من باب أولى ل اولى شك هذا. لك في ي هذا ا نفترض نحن ا ا ن ذ ي يعوق طريقنا ي لا ولا و ج يعني لنا م ص ل ح ة في قتله قال ما يجوز قتله ويحرم إ ت ل ا ف ه الحيوان نعم إ ل ا ما يقاتلون علي. التي يقاتلوننا عليه فاننا يجوز لنا أ ن نقتلها من أ ج ل أ ن ندفع ا ل أ ع د ا ء عنا وطبعا الحيوان الحيوان يجوز بأولى نعم إذا كان الحيوان الذي لا يأكل لا إثلافه فالذي ما ما هذا يؤكل يؤكل نطلف نأكله نستفيد منه、نعم. إ ل ا ما يقاتلون عليه لدفعهم أ و ظفر ن بهم أ و غنمنا وخفنا رجوعه إ ل ي ه م بعض الحيوانات ترجع إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا مثل الطيور مثل كثير من الدواب لو تركتها ترجع إ ل ى صاحبها بعد أ ن غنمناها خشينا أ ن ه ا اذا ت ر ك ن ا أ ن ترجع إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا يجوز اتلافها في هذه الحاله ة ل ا من أجل هذه ا ل م ص ل ح ة ودفع ذلك الضرر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم